أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إننا أرسلنا قَوْمٌ مُجْرِمِينَ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ نُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ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 وفي موسى إذا ارسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحل نوم مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم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 وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَلَرُضَ فَرْجْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنْ خَلَقْنَا زُوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إلَا نَخْرَى إِنِّي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ كَذَلِكَ لَا الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحل نوم جنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فَإِنَّ الذِّكْرَةَ تَعْظِمُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يطعمون. إِن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 بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع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 هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم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 إنا كنا من قبل ندعو أنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعرن نتردص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تامرهم أحلام بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقولا بل لا يؤمنون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 أم عندهم خزائن ربك أمهم المسيطرون أم لهم سلّم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغيب فهم يكتبون ام يريدون كيدا فالذين كفروهم المكيدون أَمْ لَهُمُ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا سَحَابٌ مَرْكُومٌ فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون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 ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى وإلا وحي يوحى علمه شديد القواذ من له فاستوى وهو بلفق لعلى ثم دنا فتدل فكان قاب قوسين أودنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افضل ان يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل وقال انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله لنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان إن يتبعون الا الظن وما تهوى ولننفس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ لَآخِرَةُ وَلُولَى وَكَمْ مِنْ ولكن في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أيذن الله إلا من بعد أن ياذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا ليسمون الملائكة تسمية ننثا وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا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 أفرايت الذي تولى وأعطى قليلا وأكداء عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفاء لا تزل وازرة وزر أخرى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 وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ زَاتِ مَنَ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ الْأَغْنِيَ وَالْأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أهلك عادا لولا وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أضم وأطغى والموت فكت فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الاولى ازفت لازفا ليس لها من دون الله كاشفا افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعه وانشق القمر وَإِذَا رَوَايَتِي يُعْرِضُ وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ لَدُنْهُمْ مَا فِي مُزْدَجَر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش بصارهم يخرجون من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 أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ أَوُ الذِّكْرُ عليه مِنْ بَيْنِنَا أَوُ الْقِيَ الذِّكْرُ عليه مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كذاب نشر سيعلمون غدا من الكذاب لشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر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 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء أهال فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر